والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحظة عند عليهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد عليهم غضب ولهم الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعله الساعه قريب وما يدريك لعله الساعه قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق والذي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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء الله بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الاخره نزر له في حرثه من كان يريد حرثا آخرة نجر له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب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 وَرَمْلَكَ الْكَلِمَةُ الْفَصْلُ نَقْضَ يَدَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ تَرَى وََّذينَ آممَنوا وَامِلُ الصَّارِحاتِ فِي رَوْضاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَا يَشَ أُونَ إِذَ رَبِّهِمْ وََّذينَ آممَنوا وَامِل الصَّارِحاتِ فِي رَوْغاتِ الْجََّاتِ لَهُم مَا يَشَُون إِذَ رَبِّهِمْ ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الكبير